بالباب الأول وهو باب الأحكام وقلنا أنه يحتوي على أربعة مسائل المسألة الأولى الحكم المسألة الثانية الحاكم المسألة الثالثة أو الفصل الثالث المحكوم به الرابعة المحكوم عليه قلنا أن هذه مباحث الأحكام مسائل الأحكام أبواب الأحكام فيها أربع مسائل الأولى الحكم الثانية الحاكم الثالثة المحكوم به الرابعه المحكوم عليه وانتهينا من المبحث الأول أو الفصل الأول باب الحكم وقلنا أن الحكم ينقسم إلى نوعين حكم تكليفي وحكم وضعي وقلنا أن الأحكام التكليفية هي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم وانتهينا منها وقلنا القسم الثاني من أقسام الحكم هي الأحكام الوضعية وقلنا أنها هي الشرط والسبب والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد وانتهينا منها أيضا بهذا ننتهي من الربع الأول من الربع الأول من باب من من أبواب الأحكام وهي باب الحكم أو مسألة الحكم ونتكلم بعون الله تعالى الآن عن القسم الثاني أو المبحث الثاني الحاكم, الحاكم سبق في تعريف الحكم الشرعي تعريف الحكم الشرعي الذي ينقسم إلى حكم تكليفي وهو حكم وضعي أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف بالاقتداء أو التخيير أو الوضع وسبق شرح هذا التعريف فقوله خطاب الله, خطاب الله في التعريف المشار إليه يشير أن مصدر الأحكام هو الله مصدر الأحكام هو الله فالحاكم هو الله فلا حكم, شر فلا حكم لا يوجد حكم شرعي فلا حكم شرعيا فلا يوجد حكم شرعي إلا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غير الله باطل فالذي قرر أن هذا الأمر مكروه هو الحاكم هو الله والذي قرر أن هذا الأمر مستحب هو الله والذي قرر أن هذا الأمر مانع من هذه العبادة أو شرط في صحة هذه العبادة أو حكم على هذه العبادة بالصح أو على هذه العبادة بالفساد هو الحاكم هو المشرع هو الله هو الله ولذلك عند عند عندما يقول الإنسان أن أفعل هذا الأمر هذا الأمر مستحب نقول له ما الدليل من الذي قال أن هذا الأمر مستحب فإن الذي يقر أن هذه العبادة مستحبة وأن هذه العبادة مقروها وأن هذه العبادة مشروعة وأن هذه العبادة غير مشروعة هو الحاكم هو الله سبحانه وتعالى فكل حكم شرعي كل حكم ورد من من عند من غير من عند الله هو الحكم الشرعي كل حكم ورد من الله هو الحكم الشرعي الحقيقي وان كان من عند غير الله فهو باطل قال تعالى إن الحكم إلا لله وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقال تعالى فاحكم بينهم بما انزل الله وقال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فالحاكم الحقيقي والمشرع هو الله فلا مشر ولا حاكم إلا الله وظيفة الرسل ما هي وظيفة الرسل إذن الرسل مبلغون عن الله لا يثبتون أحكاما ابتداء من عند من أنفسهم لا يثبتون من عند أنفسهم بل هم مبلغون عن الله وظيفة المجتهد أو العالم وظيفة المجتهد المجتهدون مستكشفون لأحكام الله لا مبتدئون لهذه الأحكام فالحاكم هو الله الرسل مبلغون المجتهدون مكتشفون لهذه الأدلة هذا هو المبحث الثاني الحاكم وليس في كلام طويل بل الكلام فيه بهذه الصورة فقط يبقى انتهينا من الحكم الحاكم المبحث الثالث المحكوم به المحكوم به وهنا فيه مسائل الاولى ما المراد بالمحكوم به الذي هو المبحث الثالث من ابواب الاحكام ما المراد بالمحكوم به وما هو التكليف وهل التكليف شروط المراد بالمحكوم به فعل المكلف الذي طلب الشارع طلب الله الذي طلب الشارع فعله أو الكف عنه أي الفعل المكلف به الفعل المكلف به والمحكوم به فمثال على ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أفادت هذه الآية إيجاب الوفاء بالعهد طب ما هو الحكم المكلف به؟ ما هو المحكوم به والفعل المكلف به والذي طلب الشارع فعله الوفاء بالعهد فهذا والفعل المكلف به قال تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أفارت هذه الآية حرمة القتل والفعل المكلف به والذي طلب الشارع من المكلف الكف عن القتل الكف عنه هو القتل فكل حكم انتبه كل حكم من أحكام الله تعالى يتعلق بفعل من أفعال العباد فمتعلق الإيجاب يسمى واجبا ومتعلق الندب يسمى مندوبا ومتعلق الإباحة يسمى مباحة ومتعلق الكراهة يسمى مكروها فالحاصل أن المحكوم به أن المحكوم به فعل المكلف الذي طلبه الشارع منك هذا والمحكوم به طلب منك عند زوال الشمس أن تصل الظهر الآن فهذا والمحكوم به حكم عليك بصلاة الظهر حكم عليك بأن لا تفعل الزنا حكم عليك بأن تترك القتل حكم عليك بأن تصوم إذا دخل هلال رمضان إذا ظهر خلاء هلال رمضان حكم عليك بالصيام ثلاثين يوما فهذا والمحكوم به فعل المكلف ما معنى التكليف هذه الكلمة تذكر كثيرا في أصول فقه ما معنى التكليف التكليف مأخوذ من المشقة فيطلق على إلزام ما فيه مشقة يطلق على إلزام ما فيه مشقة واصطلاحا أي في اصطلاح علماء الأصول الزام مقتضى خطاب الشارع إلزام مقتضى خطاب الشارع أن تلتزم بما أمرك بما جاء في خطاب الشارع أن تلتزم بما ورد في خطاب الشارع إلزام مقتضى خطاب الشارع بعض علماء الأصول يقولون التكليف الزام ما فيه الزام ما فيه مشقة وهذا لا يدخل فيه المباح ولا يدخل فيه المستحب لأنك ممكن لا تفعله ولكن الصواب الزام مقتضى خطاب الشارع خطاب الشارع هذا يتناول الأحكام الخمسة الأحكام الخمسة الإيجاب الندب الإباح الكراهى التحريم ف الزاء الالتزام بهذه الأمور هو التكليف. فقلنا أن التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشارع أن تلتزم بما جاء في خطاب الشارع. يا أيها الذين أووفوا بالعقود ما هو التكليفنا إجابة الوفاء بالعهد. ولا تقربوا الزنا ما هو التكليفنا طرُك الزنا. قال تعالى قُتِب عليكم الصيام. التكليفنا صيام رمضان. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار التكليفنا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريس من عمل الشيطان فاجتنبوا التكليفنا ترك هذه الأمور شروط الفعل المكلف به هناك شروط لا بد أن تتوفر في الفعل المكلف الذي كلفك الله به هناك شروط الشرط الأول أن يكون الفعل المطلوب معلوما للمكلف الله عز وجل كلفك بأمر معين لا بد أن يكون هذا الفعل معروف لك معروف لك وإضاح ذلك أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون معلوم للمكلف معلوم للإنسان معلوم للمسلم فمثلا التكليف بالصلاة الله عز وجل كلفك بالصلاة كلفك بالصلاة فعلمك حقيقة الصلاة وأنها عبادة فيها شيء من الحركات من سجود وركوع وقيام وجلوس وفيها عدد من الأذكار وفيها من أذكار مخصوصة مفتتحة بالتكبير منتهية بالتسليم هذا الذكر يأتي قبل هذا الذكر هذا الركوع قبل السجود قراءة الفاتحة قبل قراءة الصورة فلو أنك لم تعلم هذه العبادة لن تستطيع أن تؤديها كما طلبت كما طلبت منك فالجهل ينفي التكليف فالجهل ينفي التكليف ما الدليل على ذلك ما الدليل على أنه يشترط في الفعل المكلف به أن يكون معلوماً لمعروفاً للمكلف الدليل ما حديث الحديث المشهور بحديث المسيء في الصلاة والحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد فصلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فأنك لم تصلي فقال في الثالسة وعلمني يا رسول الله أنا لا أحسن غير هذه الصلاة أو كما قال الرجل فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وجه الدلالة من هذا الحديث وجد الدلالة من هذا الحديث أن هذا الرجل كان يصلي صلاة غير صحيحة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي و وكان أيضا لا يحسن غير هذه الصلاة لا يحسن غير هذه الصلاة فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعاد الصلاة ولم يأمره بإعاد الصلاة التي صلىها قبل ذلك فدل ذلك عنه كان لا يعرف كان لا يعرف الصلاة الصحيحة فاستدل العلماء بهذا الحديث أن من شروط التكليف صحة التكليف أن يكون الفعل معلوما عند المكلف فإن كان لا يعرفه لا يعرف هذا الفعل وكلف به أو أتى به خطأ إنسان لا يعرف أن الوضوء شرط في صحة الصلاة وصل فترة لا يطلب بالإعادة إنسان دخل في الإسلام جديد وتعلم الصلاة ولا يدري أن الوضوء شرط في صحة الصلاة وصلى فترة لا يطلب بالإعادة إنسان لا دخل في الإسلام ولا يعرف أن المعاشرة توجب الغسل دخل دخل على الناس أريد أن أسلم ما هو الإسلام إسلام أعلن الشهادة وصلى ثم ذهب إلى بيته وتوضأ وصلى العشاء وعاشر أهله وقام في الصباح صلى الفجر بدون أن يقتسل لأنه لا يعرف وظل على هذا الأمر ربما منعه الاستحياء أن يسأل أو غير ذلك فهذا لا يطالب بالإعادة إذا علم بعد ذلك لو طلب بإعادة ما سبق لأنه كان لا يعرف الشرط الثاني أن يعلم المكلف أن هذا الفعل مأمور به من قبل الله من أجل النية توضيح ذلك كما قال جماعة من أهل العلم كالشنقيطي قال الأحكام تنقسم إلى قسمين الأحكام تنقسم إلى قسمين قسم منها تعبدي محط وقسم منها معقول المعنى التعبدي المحط كالصلاة والصيام والزكاة. أكثر أمور تعبدية المغلس ثلاثة العشاء أربعة أمور تعبدية لا دخل العقل فيها فيشترط في التكليف في التكليف بهذه العبادات التي هي تعبدية محضة يشترط في أن تعرف حقيقة الفعل كما قلنا في الشرط الأول تعرف حقيقة الصلاة ويزاد على هذا الشرط أمر آخر لا بد أن تعرف أن الذي كلفك بهذا هو الله حتى تأتي بالنية حتى تعقد النية وإلا إذا كنت لا تعرف أن هذا الأمر من الله من أين تأتي بالنية من أين تستطيع أن تأتي بالنية فهذا العبادات المحضة أما العبادات معقولة المعنى فلا يشترط في قبولها النية كيف هذا وإن كنت لا تؤجر يعني هناك بعض العبادات أديت هذه العباده من غير نية فتسقط عنك ولا تأخذ الأجر مثل ماذا رجل عليه لإنسان مال معين مال معين فتحت ضغط السلطان رد هذا المال تحت ضغط السلطان أو الشرطة أو ما شابه ذلك رد هذا المال هو رد هذا المال كاره فتسقط عنه المطالبة يوم القيامة وتبرأ الزمة بالرغم أن النية غير متجهة أنه يسد هذا الدين ولكن لا يطلب به يوم القيامة ولكن لا يؤجر على هذا الأمر وإن كان لا يطالب يعني انسان استعار من إنسان اي آلة معينة استعار منه كاميرا استعار منه تلفون فأراد أن يأكل هذا المال فتحت الضغط رد هذا التليفون لا يطلب به يوم القيامة ولكن بالرغم أنه لم ينوي ولكن لا يؤجر على هذا الرد لا يؤجر على هذا الرد فالشرط الأول كما أسلفنا الشرط الأول أن يكون الفعل المطلوب معلوما للمكلف حتى تستطيع أن تؤديه أنت عندما تؤمر بالصلاة ولا تعرف ما هي الصلاة وأقيم الصلاة لا تعرف ما هي لا تعرف أنها عبادة فيها قيام وركوع وسجود تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم وفيها جملة من الأذكار وهذا الزكر قبل هذا الزكر إذا لم تعلم كيفية هذه العبادة لن تستطيع أن تؤديها و. وستكون مكلف بشيء محال يبقى الشرط الأول من شروط التكليف أن يكون معلوما للمكلف الشرط الثاني أن تعلم أنه من عند الله الشرط الثالث أن يكون ممكنا ومقدوراً عليه فلا تكليف مستحيل فلا تكليف إحنا نقول فيما بيننا إذا أردت أن تطع فأمر ما استطاع فكذلك لا تكليف بـ بـ بمستحيل والأدلة على ذلك كثيرة فمن رحمة الله أنه يكلف, يكلف كل إنسان بفعل يستطيع أن يؤدي هذا الفعل قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها فمن شروط التكليف أن يكون في استطاعة المكلف. قال الشيخ الإسلام بالمتايمية في مجموع الفتاوى والشريعة طافحة ممتلئة والشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاع مشروطة بالاستطاع والقدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين وهذا في الصحيح لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب قال شيخ الإسلام وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجبات الصلاة كالقيام والقراءة أو الركوع أو السجود أو سطر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه سقط عنه ذلك كذلك الصيام كذلك الصيام وقال وكذلك الحج فإنهم أجمعوا على أنه لا يجب على العاجز سواء كان عاجز مدي أو عاجز في صحته أو عاجز بسبب المال قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن قال قال الشيخ الإسلام فمن قال إن الله أمر العباد بما يعجزون بما لا يستطيعون بما يعجزون عنه إذا أراضوه إرادة جازمة فقد كذب على الله فقد كذب على الله وقال أيضا فمن استقرأ ما جاء في الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة مشروط بالقدرة على العلم والعمل فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه سقط عنه هذا التكليف أو كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمين الشرط الرابع أن يكون التكليف حاصلا بكسب المكلف ليس بكسب غيره فلا يصح تكليف المسلم بما لا يحصل إلا فلا تكليف المسلم بما يحصل بكسب غيره بل لا بد بتكليف المسلم بما يحصل بكسبه هو قال تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى لا يصح ان اكلفك بامر واقول لك فلان يأتي به لا التكليف يكون حاصل بكسب المكلف قال تعالى وأليس ليس للإنسان إلا ما سعى وأليس ليس الإنسان إلا ما سع الشرط الخامس أن يكون التكليف بفعل أن يكلف بفعل يستطيع أن يقوم به وحاصل ذلك كما قال الشنقيط رحمه الله أن الأفعال الاختيارية يقول باستقراء الشرع الأفعال أربعة فعل صريح كالقيام والركوع كالصلاة فعل اللسان فالكلام فعل والدليل على ذلك زخرف القول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه فالقول فعل فالقول فعل والثالث الترك التحقيق أن الترك فعل أيضا الرابع العزم العزم أيضا الإنسان يحاسب عليه فالإنسان يكلف بشيء من هذه الأمور من شروط التكليف أن يكون بواحد من هذه الأربعة إما أن يكون فعل جوارح أو فعل لسان أو ترك أمر معين أو فعل قلب فمن شروط التكليف أن يكون فعل الشرط الثالث أن يكون الفعل معدوما فلا أكلفك بشيء حاصل تحصيل حاصل والمعنى يضحز المعنى أنه يشتلط في الفعل المطلوب من المكلف أن يقوم به أن يكون معدوما فلا أمرك نحن صلينا العصر لا أمرك الآن بصلاة العصر لأن الصلاة العصر صليت صلينا العصر ففمن شروط الفعل مكلب به أن يكون معدوما غير موجود غير موجود حتى تستطيع أن تأتي به ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ويقول لا وترانا في ليلة فنقول حاصل ما تقدم نقول تكلمنا في الحلقات الماضية عن الحكم عن الحكم وقلنا أنه الحكم الشرعي أنقسم لحكم حكم تكليف وحكم وضعي ثم تكلمنا الآن عن الحاكم وقلنا أن الحاكم هو الله إن الحكم إلا الله ثم تكلمنا بعد ذلك عن المحكوم به أي ما حكم عليك به من الله من صلاة وصيام وحج وعمر وغير ذلك وقلنا أن له شروط حتى يصح التكليف به من هذه الشروط أن يكون الفعل المطلوب معلوما للمكلف أن يعلم المكلف أنه من عند الله أن يكون في استطاعة المكلف لأن لا تكليف بمستحيل أن يكون التكليف حاصلا بفعل المكلف ولا تزر وزر الأخرى أن يكون حاصلا بفعل المكلف أن يكون التكليف بفعل شيء تقوم به سواء كان بقلبك أو بجوارحك أن يكون التكليف معدوم شيء غير موجود فتقوم انت بإيجاد هذا الفعل ولم يبقى معنا إلا المحكوم عليه نتركه للمرة القادمة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك